فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَةً وَأَمْقَضْنَا عَلِيَهَا حِجَارَةً مِنْ سِجْيلٍ مَنْظُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الْضَّالِّينَ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 114. ونفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم رشيد 115. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني من وَعَسَى وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وحكلت وإليه أنيب